نحن نحيي ونبيت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما فَذَكِّرْ بِالْقُوَّانِ مَن يَخافُوا إِنَّهُمْ